وامصاب آه يا حسين وامصاب يا حسين يا البيت راوك السراج للإعلام الإسلامي يقدم محرم بصوت الرادود الحسيني سيد علي شبر محرم ها هو هلالك لاح بق افق الرزايا بضوء التضحيه عاكسا اشراق المنحر السماوي ها هو يجذب معه اهات تتردد في كل عام يا <تصفيق> حسين يا ما شاء الله ما نبت وين وين لا يا حسين يا حسين والله يا حسين حسي حسي من غصب عني يا نور صبا بعت بي وراويك بذاك ابن عي وابدي لك شيء يعني سيم دي لي با و يا حسيب لا ادري بلمثات ما اذيك السام يا احسن ما يا حسيب طاب ويل عتاب الله حادي اقول لمن وا يا حسين الصواب مني يصابي الحجر حتبي علي ما ينحي من الهم ستشابت ستشابت وين وين حسين يا ليل العين سجا سجاب لي يا احسن الورى يا احسيام بسحلك غيفت عتربا يا للي فاجد ترك يا حسين والصاب لا ظل ظل حيم ولا صيوان يحمي مخدراتك سيان ريتك حاضر بالهويد يا ويتشاهد خيواتك she